وزيناها وما لها من فروع والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج به. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبًّا حَصِيدًا رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كلبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود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 Walaupun telah kita ciptakan manusia dan kita mengetahui apa yang dia lakukan pada dirinya sendiri dan kita hendaklah lebih dekat kepadanya daripada pita lada. Sebab dia menerima apa yang dia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 Setiap nafsu menghala saksi dan saksi. Saya telah berada dalam keadaan yang tidak mengetahui. Saya telah berada dalam keadaan ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد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 الَّذِينَ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ هذا ما تعذون هذا ما تعذون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجا بقلب منيب أدخلوها بسلام لَهَاكَ يَوْمُ الْخُلُوْنِ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 إن في ذلك لذكرا إن في ذلك لذكر إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام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 وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وختاما نذكركم بأن حقوق الطبع محفوظة لدى هاي كواليتي بجمهورية مصر العربية هاتف رقم ثلاثة ثلاثة خمسة ثلاثة صفر واحد صفر فاكس ثلاثة ثلاثة سبعة خمسة أربعة ستة واحد